قال له صاحبه وهو يحاوره اتفوت الا الذي خلقك من تراب فانثى ثم النطفه ثم من نطفه, ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى لأنا أقل منك له وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما